آلِف <تصفيق> لآلِف ثم <تصفيق> قل <تصفيق> <تصفيق> فسجدوا <تصفيق> Amen. uh -huh. افتاحوا لهم أبواب السماء وكذلك نجزي المجرمين لهم together الذين يصدون عن Kiitos. ترجمة <تصفيق> نانسي I'm on. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا عود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا عَلَى الله تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن استبعتم شعيبا إنكم إذا لخالوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوهم فَأَنْتَ وَالنَّاءُ وَقَالَ وَقَالُوا يَا قَوْمِ إِنَّ قَدْ آتَانَا تُكُم مِثْلَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية سَنَتَقَد تَفَوَّقُوا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ سَآبَ تَقَوُّلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ Let من له أَصَابَنَاهُ. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا I see it, please. تُلْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يا li فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كان أَرَتُوا <تصفيق> سَاجِدِينَ <تصفيق> جاءوا في المدينه ليطغوا منا اهلها فسن فتعلمون لا أنكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم نا hmm! أفرج علينا صبراً وتوّفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون Tuli. anh não Oh, God. خر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه الجبل جعله دك وخر موسى صار قال سبحانك كتبت إليك فخذ ما آتيتك وكم من الشكرين؟ وكتبت. وَتَفْصِيلَ وَالتفصيل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 تبنى في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة جاءت <تصفيق> <تصفيق> mm <totus> إذ <تصفيق> تأتي <تصفيق> نتعيضون <تصفيق> ومن بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى يأخذون Kyllä, mm -hmm. mm -hmm. daquna jabal faqum kenne lathu wadhannu annahu اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ آبائنا من قبل وكنا نذريتيم من ذاذيب هل كذلك نفصل الآيات Amen. كمثله كمثل الكلب صوننا عن جب mm -hmm. فَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِذُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا لَقَنَا امَّتٌ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَذِلُّون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَن تدرجهم من حيث لا يظلمون <تصفيق> وأملي لهم إن كيدي أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ إن Awan ynzur fi malkut alamati wal arfi malkut وأن ساء ان يكون قد قبر اجلهم تبين Halounaan istuuti يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما ثَرَنَا <تصفيق> Sanias. لَاقَفَّمَ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا وَجَعَلَ مِنْهَا زوجا فَلَمَّ تَو الشَّمَلَ حَلًَا دعو الله ربه مال إن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين Fine. هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذي العفو و tä kau ivämän seumpa i fu minä Surah 129. ودون الجهر من القوم